الحمد لله الذي خلق <تصفيق> السماوات والأرض كذبوا بالحق لما جاء فسوف فحاق بالذين سفروا منهم ما كانوا فيه يستنزعون قل سيروا في الأرض ثم وضروا فيه فكان عادلة المكذبين قل لمن ما السماوات والأرض قل لله الْمُبِينُ وَالْكَاكِبِ وَالْخَبِيرِ قُلْ أَيُّ الَّذِينَ كَفَرُوا قُلْ وأرقى إلي هذا القرآن بِهِ وَمَا So oh.